يرجى من السادة المشاهدين الدخول الى موقعنا عبر شبكة الانترنت www.islamacademy.net فضية الشيخ اهلا ومرحبا بكم اهلا وسلام ومرحبا نواصل ان شاء الله تعالى حديثنا عن الاصل الثاني قال المصنف رحمه الله تعالى المرتبة الثانية الايمان وهو بضغا وسبعون شعبة فاعلاها قول لا اله الا الله وادناها اماطة الاذى عن الطريق والحياء شعبة من الايمان واركانه ستة ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر وتؤمن بالقدر خيره وشره والدليل على هذه الاركان الستة قوله تعالى ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب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 وطبتم وطاب من شاكم جميعا من الجنة منزلا وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا المجلس الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك مولاه لازم نتحدث بحول الله وطوله ومدده عن الأصل الثاني من الأصول الثلاثة ألا وهو معرفة دين الإسلام بالأدلة وقلت في اللقاء الماضي بأن المصنف رحمه الله تعالى قد قسم هذا الأصل الثاني إلى ثلاث مراتب أما المرتبة الأولى وقد تحدثنا عنها هي مرتبة الإسلام وقلت بأن الإسلام ينبني على خمسة أركان كما في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيل وقد فصلنا القول في هذه الأركان بحسب ما يسر الله من الوقت وحديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن المرتبة الثانية من مراتب الدين ألا وهي مرتبة الإيمان والإيمان لغة التصديق قال الله تعالى حكاية عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي وما أنت بمصدق لنا لكن الإيمان الذي أمرنا به اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والأركان وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق أكرر وانتبهوا معي لأني سأضطر اضطرارا لأن أكون سريعا في هذه الحلقة لأعرج على مقام الإحسان كذلك لأنه لم يتبقى لنا إلا أن نتحدث في حلقتين بإذن الله تعالى عن الأصل الثالث ألا هو معرفة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أقول الإيمان لغة التصديق شرعا اعتقاد القلب وقول اللسان وعمل الجوارح والاركان وهو بضع وسبعون شعبة اعلاها لا اله الا الله وادناها ائناف الاذى عن الطريق الايمان له اركانه الايمان له اركانه كما في الحديث الطويل الذي رواه الامام مسلم وغيره من حديث عمر بن رب الخطاب رضي الله عنه وقد ذكرت الحديث بطوله في اللقاء الماضي لكن أقف عند سؤال جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وأن تؤمن بالقدر خيره وشره هذه أركان الإيمان هذا الإيمان أيضا له طعم بإجاز شديد جدا ففي صحيح مستمن حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا هذا الايمان له حلاوه في الصحيحين من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوه الايمان ان يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله من كما يكره أن يقذف في النار هذا الإيمان له نور روى أبو نعيم في الحلية والديلمي بسند حسن من حديث علي رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر فبين القمر مضيء اذ علته سحابة فاضلم فاذا تجلت عنه اضاء يعني كما تحجب السحابة نور القمر عن اهل الارض كذا تحجب سحب المعاصي والذنوب نور الايمان في القلب فاذا انقشعت سحابة السماء وصل نور القمر الى الارض وكذا إذا انقشعت شحب المعاصي والذنوب بالتوبة والأوبة إلى علام الغيوب جل وعلا عاد الإيمان إلى الإشراق مرة أخرى في قلب العبد المؤمن في مسنبي أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه والحديث في الراجح أنه يصح موقوفا على حذيفة واضعف مرفوعا وإن كان مدار تضعيف علمائنا لهذا الحديث الجميل على الليث بن يبي سليم وليت متكلم فيه وإن كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال بأن حديثه لا يرد يقول حذيفة القلوب أربعة قلب أجرد وهذا هو الشاهد الذي أود وأنا أذكره قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن قلب أجرد أي تجرد من الشرك تجرد من الشرك والشك والغل والحقد والحسد وأشرق فيه نور الإيمان وأنار فيه مصباح التوحيد قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن وقلب الأغلف وقلب الأغلف فذلك قلب الكافر وقلب منكوس عرف ثم أنكر وأبصر ثم عمي فذلك قلب المنافق وقلب تمده مادتان مادة إيمان ومادة نفاق وهو لما غلب عليه منهما إذن الإيمان وإخوة له حقيقة له طعم له حلاوة له نور هذا بإجاز شديد الإيمان أصل آخر من أصول أهل السنة أنه يزيد وينقص. هذا معتقد النبي صلى الله عليه وسلم وهو معتقد الصحابة ومعتقد السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين. الإيمان يزيد وينقص. ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإمام الإيمان بابا بعنوان باب الإيمان قول وعمل. باب الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال تعالى هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم وقال صلى الله عليه وسلم كما في مستدرك الحاكم بسند حسن من حديث عبد الله بن عمر إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب أي كما يبل الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. هذا تعريف مختصر جدا للإيمان قبل أن أشرع في الحديث عن أركانه وإلا فوالله ثم والله. إن كل ركن من هذه الأركان يحتاج إلى حلقات، لا إلى حلقة. لا سيما وقد أفردنا له بفضل الله محاضرات طويلة. أسأل الله أن نرزقنا الإخلاص في القلب والعمل. الركن الأول. من اركان الائمان كما قال صلى الله عليه وسلم ان تؤمن بالله والايمان بالله تبارك وتعالى هو اول اركان الائمان ان تؤمن بالله ولا ولا ابالغ ان قلت بان القرآن الكريم كله من اول الفاتحة الى الناس في هذه في هذه القضية في هذا الركل هل تتصور لا ابالغ ان قلت ان القرآن الكريم من اول الفاتحة الى الناس في هذه القضية وفي هذا الركن ألا وهو ركن الإيمان بالله تبارك وتعالى نعم فالقرآن الكريم إما حديث عن ذات الله جل وعلا إما حديث عن أسمائه الحسنى إما حديث عن صفاته العلى إما حديث عن أهل الإيمان الذين حققوا الإيمان وما أعد الله لهم في الدنيا والآخرة من نعيم وإما حديث عن من أعرض عن قضية الإيمان ألا وهم الكفار أو المنافقون وعما أعد الله عز وجل لهم في الدنيا من خزي وفي الآخرة من عذاب الجحيم وإما حديث عن الأمم الظالمة أو عن الأمم الموحدة وإما أمر أو نهي أو حد لتحقيق مقتضيات الإيمان فالقرآن كله في قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى بل ما خلق الله الخلق وما أنزل الكتب وما أرسل الرسل وما خلق الجنة والنار إلا من أجل هذه القضية إلا من أجل قضية الإيمان إلا من أجل قضية أن يفرد الخلق الحق تبارك وتعالى وحده بالعبادة هذه القضية بل هي قضية كل رسول بل هي دعوة كل نبي أن يعبد الله ويجتنب الطاغوت وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ إِذًا قَضِيَّةُ الإِيمَانِ بِاللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هِيَ القَضِيَّةُ الأُولَى وَهِيَ الغَايَةُ الأُولَى الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا خَلَقَ اللَّهُ الخَلْقَ وَأَنزَلَ جَمِيعَ الكُتُبِ وَأَرْسَلَ كُلَّ الأَنبِيَاءِ وَالرُّسُلِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحَقِّقَ الخَلْقُ الإِيمَانَ بِالحَقِّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَأَنْ يُفْرِدُوهُ جَلَّ وَعَلَا بِالأُلُوهِيَّةِ وَالْعِبَادَةِ والحديث عن قضية الإيمان بله حديث طويل جليل ماتع كريم عظيم لأن الحديث يستمد عظمته من عظمة المادة التي يقوم بتدريسها أو تتناول فيه فقضية الإيمان بالله هي أعظم القضايا وهي أشرف القضايا وأستطيع في عجالة أن أتحدث في هذه القضية عن عدة محاور الأول الدليل على وجود الحق سبحانه وتعالى والأدلة على وجود الحق تباركت على كثيرة منها ادلة عقلية ومنها ادلة نقلية ومنها ادلة حسية ومنها ادلة فطرية اما الادلة الفطرية فقد فطر الله الخلق كل الخلق على توحيده تبارك وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها وفي الصحيحين من حديث أبي فريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود كل مولود يولد على الفطرة يعني على فطرة التوحيد والإيمان فأبواه يهودانه يعني يمشي في بيت يهودي يهودية فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه إذن الله خلق الخلق جميعا على فطرة التوحيد والإيمان ثم بعد ذلك تجدال الشياطين من الخلق أعداد كبيرة فتحول بينهم وبين تحقيق قضية الإيمان بالله تبارك وتعالى اما الادلة العقلية على وجود الله فما اعظمها وما اكثرها انظر الى السماء وارتفاعها انظر الى الارض وارتشاعها انظر الى الجبال واثقالها انظر الى الافلاك ودورانها انظر الى البحار وامواجها انظر الى كل ما هو متحرك انظر الى كل ما هو ساكن الكل يقر بتوحيد الله ويعلن الشكر لله ولا يقل عن ذكر مولاه الا من كفر من الانس والجن ولا حول ولا قوة الا بالله وما اروع استدلال هذا الاعرابي الذي لمدخل الى جامعة من, الجامعات أو كلية من كليات وان كان قد تخرج من جامعة الفطرة فقال حين سئل ما الدليل على وجود الله قال البعرة تدل على البعير واثر السير يدل على المسير سماء ذات ابراج وارض ذات فجاج وبحار ذات امواج افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير افلا يدل كل ذلك على اللطيف الخبير البيضة حصن حصين املس ليس له باب ولا منفذ ظاهره كالفضة البيضاء وباطنه كالذهب الابريز فبينما هو كذلك اذا صدع جداره خرج منه حيوان سميع مصير ذو شكل حسن وصوت مليح انها لا تعمل ابصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور سل الواحة الخضراء والماء جارية وهذا الصحاري والجبال الرواسية سل الروض مزدانا سل الزهر والندى سل الليل والإصباح والطير شادية سل هذه الأنسام والأرض والسماء سل كل شيء تسمع التوحيد لله سارية ولو جن هذا الليل وامتد صرمدا فمن غير ربي يرجع الصبح ثانيا أي لهم مع الله الإمام الشافعي استدلب ورقة التوت على وجود الله ورقة توت نعم قال ورقة التوت كلها الغزالة فتعطينا مسكا، وورقة التوت كلها دودة القز فتعطينا حريرا، وورقة التوت كلها حشاة فتعطينا لبنا ولحما فلو كانت عصارة لو كان الامر بالصدفة، لكانت عصارة الطعام الواحد واحدة، ولكنها تعمل أبصار، لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. والأدلة الكثيرة لا أريد الاستطراد لأن الموضوع طويل أما الأدلة النقلية فما أكثرها وما أعظمها اقرأ آيات كثيرة جليلة من كتاب الله تبارك وتعالى وتدبر أحاديث كثيرة صحيحا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لتتعرف على الله سبحانه وتعالى تدبر فقط قول الله عز وجل أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها اله مع الله بل هم قوم يعدلون امن جعل الارض قرارا وجعل خلالها انهارا وجعل لها رواسية وجعل بين البحرين حاجزا اي اله مع الله الايات وقد ذكرناها قبل ذلك اذا قضية الامان بالله تبارك تعالى اول محور فيها الدليل على وجود الله دليل فطري دليل نقلي دليل عقلي دليل حسي وما اكثره فلازمنا نرى أن كثيرا من الناس يتضرعون إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء ويجيبهم رب الأرض والسماء أن معجزات الأنبياء والرسل التي رأى كثير من الخلق ممن بعث الله تبارك وتعالى إليهم أولئك الأنبياء والمرسلين فما أكثرها وما أعظمها فعيسى على نبينا عليه الصلاة والسلام يبرئ الأكمه والأبرص ويحي الموت بإذن الله ربه الذي أرسله أمده بذلك والقوم يرون هذا, هذا الإعجاز وهذه المعجزات بأعينهم وهذا النبي الله تبارك وتعالى موسى يضرب البحر بعصى فينفلب فيصبح كل فرق كالطوض العظيم كالجبل العظيم ويجعل الله تبارك وتعالى بين هذين الماءين الثابتين طريقا ثابتا مع انه من المعلوم يقينا بالفطرة وبسنن الكوني ان قانون الماء هو الاستطراق هو الاستطراق بمعنى انك لو ضربت البحر بعصا ستشق العصل ماء، لكن سرعانا أو سرعان ما يلتئم الماء هذا هو ما يرى بقمين الاستطراق لكن يضرب موسى البحر بعصاه ويظل الماء هكذا إلى أن يأمر ربنا تبارك وتعالى الماء أن يعود إلى سيرته الأولى ليهلك فرعون وملأه آية من آية الله تبارك وتعالى ورى فرعون وقوم هذه المعجزة الخالدة ومحمد صلى الله عليه وسلم يطلب منه قومه في قريش آية فيطلب نبينا صلى الله عليه وسلم من ربه تبارك وتعالى أن يشق له القمر نصفين استجابة من رسول الله لطلب المشركين في مكة ويشق القمر نصفين ويرى المشركون القمر قد انشق في كبد السماء نصفين ويسجل الله هذه المعجزة الخالدة في القرآن إلى أن يرث الله الأرض من عليها اقتربت وامشق القمر وما اكثر الايات والمعجزات التي اجراها رب الارض والسموات على يد نبينا صلى الله عليه وسلم وعلى يد اخوانه من النبيين المرسلين دليل فطري عقلي شرعي حسين وما اكثر الاذلة ان المحور الثاني في قضية الامان بالله تبارك وتعالى ان نؤمن بربوبيته أن نؤمن بربوبيته بمعنى أن الله عز وجل وحده والخالق الرازق المدبر المصرف لأمر الكون. قال تعالى ألا له الخلق والأمر قال تعالى قل إن الأمر كله لله والأدلة في هذا المحور أيضا كثيرا لا تسع الوقت لذكرها ثالثا أن نؤمن بألوهيته أن نؤمن بألوهيته بمعنى أن نفرد الله سبحانه وتعالى وحده بالعبادة فتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة فالإله والمألوه والعبادة كما قلت أصل معناها الذل يقال طريق معدن أي مذلل وطأة الأقدام لكن العبادة التي أمرنا بها تتضمن إلى معنى الذل معنى الحب فالعبادة هي كمال الحب لله مع كمال الذل لله تبارك وتعالى أما المحور الرابع من محاور الإيمان بالله سبحانه وتعالى والإيمان بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وقد ذكرت قبل ذلك أننا حين نقسم التوحيد إلى أقسام الثلاثة إلى توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات هذا توحيد نظري جدا تقسيم نظري جدا للدراسة فقط وإلا فإننا نبين الله بأن التوحيد كل لا يتجزأ يعني هذا تقسيم من مشايخنا وعلمائنا للدراسة النظرية وإلا فالتوحيد كل لا يتجزأ ومعنى إفراد الله بالأسماء والصفات أن نؤمن بالأسماء الحسنى والصفات العلى التي أثبتها الله تبارك وتعالى لذاته في قرآنه وأثبتها له أعرف الناس به عبده ورسوله المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم كما جاءت في القرآن والسنة من غير تحريف ومن غير تعطيل ومن غير تكييف ومن غير تمثيل قال جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال تعالى فلا تضرب لله الأمثال وقال تعالى قل هو الله أحد أحد في ذاته في صفاته في أسمائه في أفعاله ومن أجمل ما قرأت في هذا الباب ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك وشتمني ابن آدم ولم يكن له ذلك فانا تكذبه اياه فقوله لن يعيدني لا يعيدني الله تبارك وتعالى كما خلقني يقول الحق سبحانه وليس وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته وانا شتمه اياه فقوله اتخذ الله ولدا يقول سبحانه وانا الأحد وأنا الأحد الفرد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد هذا بإجاز شديد جدا في الركن الأول من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالله تبارك وتعالى الركن الثاني أن نؤمن بملائكته الإيمان بالملائكة الإيمان بالملائكة قال الله تبارك وتعالى في الآية التي استدل بها المصنف رحمه الله تعالى ليس البر أن تولى وجهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والملائكة فالإيمان بالملائكة تردن من أركان الإيمان بالله تبارك وتعالى لا يصح إيمان العبد إلا إن آمن به والإيمان بالملائكة أن تؤمن بأن الملائكة عباد مكرمون مربوبون مخلوقون مفطورون على الطاعة والعبادة والتسبيح لا يسأمون ولا يفطرون ولا يملون أبدا فهم ما خلقوا إلا للعبادة خلقهم الله من نور كما خلق الجان من نار وكما خلق الإنسان من طين كما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور وخلق الجان من مارج من نار وخلق آدم مما وصف لكم أي من الطين إذن الملائكة عباد مكرمون مخلوقون مربوبون لا يملكون لأنفسهم ضر ولا نفع مفطورون على الطاعة والتسبيح والعبادة لا يسأمون قال تعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفطرون فقال تعالى وقال اتخذ الله ولدا وقال اتخذ الله ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشته مشفقون ومن يقل منهم اني اله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجز الظالمين وقال تعالى يا ايها الذين امنوا قو انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ومن الملائكة أيها الأفاضل الموكل منهم الموكل بنزول الوحي من الله تبارك وتعالى على انبياء الله ورسله وهو جبريل على نبينا عليه الصلاة والسلام ومنهم الموكل بالارزاق وهو ميكائيل عليه السلام ومنهم الموكل بالقطر ومن الموكل بالقطر والارزاق وهو ميكايل ومنهم مؤتلوا بالنفخ في الصور وهو إصرافيل عليه السلام ومنهم المؤتلوا بقبض أرواح العباد وهو ملك الموت مع أعوانهم من الملائكة كما ثبت ذلك في أحاديث أخر وفي آيات من كتاب الله تبارك تعالى ومنهم المؤتلوا بحفظ العدي قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله قال ابن عباس المعقبات هم ملائكة الله تبارك وتعالى يحفظون العبدا بين يديه ومن خلفه فإذا وقع قدر الله تبارك وتعالى أو نزل قدر الله خلوا بينه وبين العب يعني خلوا بين قدر الله وبين العبد ولذلك لما سأل سعيد بن جبير ابن عباس رضي الله عنهما وقال ابن عباس ما لأرى الهد هدى يقول عنه ربنا تبارك تعالى في القرآن حكاية عن نبي الله سليمان أحطت بما لم تحط به وجئتك من سلع بنبأ يقين أراه إذا وضع له الصياب الفخى وقع فيه فقال ظننتك من أفقه الناس يا ابن جبير ألا تعلم أن وقت القدر يعمى البصر هذا قول ابن عباس رضي الله عنهما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 كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون وهكذا وهكذا ومنهم نوكل بأرحام النساء فكل أرحام النساء وكل الله لها ملكا من الملائكة كما في الصحيحين من حديث أنس بن مالكا رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا سامحوني على طرح سرعة الإلقاء والطرح لأن الموضوع طول كما ذكرت قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى وكل بالرحم ملكا فيقول الملك أي ربي مطفى أي ربي علقه أي ربي مضغة أي ربي أذكر أم أنثى أي ربي أشقيم أم سعيد أي ربي ما رزقه أي ربي ما أجله وفي لفظ مسلم فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء وهكذا فالملائكة مفطورة على الطاعة مفطورة على العبادة لها وظائف كثيرة كما ذكرنا ولا يتسع الوقت للتفصيل يجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى على الجملة وعلى التفصيل على الأسماء التي ذكرها الله تبارك وتعالى في قرآنه أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وعلى الجملة نؤمن بملائكة الله تبارك وتعالى ما علمنا منهم وما لم نعلم وأن نكون على يقين بأنهم كرام معنا فيجب على المؤمن أن يستحي من الله سبحانه وتعالى ثم عليه أن يستحي من ملائكة الله تبارك وتعالى التي تسوجل عليه وتدون عليه كل شيء بكل أسف يا إخوة يعني قل ثقتنا إلى حد نزرهم فلو ذكرت الآن بأن المسؤولين قد نادوا في كل وسائل الإعلام وألزموا كل مكلف أن يذهب إلى أقرب قسم شرطة وسوف يقوم المسؤولون في قسم الشرطة بتركيب جهاز له كمسجل في صوت مثلا ولا يفتح هذا الجهاز إلا بوصفة المسؤولين بعد كل أسبوع مثلا يسجل عليه هذا الجهاز كل كلمة سواء كانت كلمة جميلة أو بذيئة وكل كلمة طيبة كل كلمة طيبة كالتصبيح أو التهليل أو التكبير أو التحميد سيأخذ عليها جنيها واحدة وكل كلمة يعاقب عليها بعقوبة معينة أنا أسألكم بالله هل سنتكلم إن ركب لنا هذا الجهاز هل سنتكلم إلا بالذكر هل سننطق إلا بالتصبيح إن قلت كيف حالك فلان الحمد لله ماذا فعل ولدك في هذا العام الله أكبر ما نتيجة الزرع في هذا في هذا الحصاد لا حول ولا قوت إلا بالله لن ننطق إلا بالتسبيح مع أن ربنا تبارك تعالى كل ما الفضو من قول إلا الذي رقيب عتيد ومع ذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن نرزقنا الإيمان به وأن نرزقنا الإيمان بملائكته إنه ولي وذلك والقدر عليه بإجازة شديدة جدا في الثاني من أركان الإيمان بالله هو الإيمان بالملائكة الركن الثالث الإيمان بالكتب الإيمان بالكتب والكتب الإيمان بالكتب معناه التصديق الجازم، التصديق الجازم بالكتب والصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على أنبيائه ورسله، وأنها كلام الله تكلم بها على الحقيقة كما شاء وكيف شاء وعلى الوجه الذي شاء سبحانه وتعالى. ذكر الله سبحانه وتعالى لنا منها في القرآن التوراة. والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وصحف موسى وجعل الله القرآن مهيمنا على كل هذه الكتب ومفصلا لكل ما جاء فيها قال الله سبحانه ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والكتاب أي والكتب التي أنزلها الله تبارك تعالى على أنبيائه ورسله وقال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله، والكتاب الذي نزل على رسوله وهو القرآن، والكتاب الذي أنزل من قبل والكتاب الذي أنزل من قبله، إذن الإيمان بالكتب ركن من أركان الإيمان، يجب علينا نحن الموحدين. أن نؤمن بالقرآن وأن نؤمن بالتوراة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى وأن نؤمن بالإنجيل الذي أنزله الله تبارك وتعالى على نبيه عيسى وأن نؤمن بالزبور الذي أنزله الله تبارك وتعالى أو بمعنى أدق الذي آتاه الله تبارك وتعالى نبيه داود وآتينا داوود زبورا وأن نؤمن بالصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على إبراهيم وأن نؤمن بالصحف التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبيه موسى عليهم جميعا أفضل الصلاة وأزكى السلام الإيمان بالكتب الله سبحانه وتعالى جعل القرآن الكريم مهيمنا على كل هذه الكتب ومفصلا لكل ما جاء في هذه الكتب ومن الإيمان بالقرآن أن نؤمن بمحكمه أن نعمل بمحكمه وأن نؤمن بمتشابهه هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيد فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وبطغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم أسألون أجعانا منهم يقولون آمنا به كل من عند ربنا فنحن الموحدين نؤمن بالقرآن الكريم كله نمتفل أمره ونجتمب نهيه ونقف عند حدوده وهذا المنهج ليس نافلة ولا تطوعا لكل من حقق الإيمان بل هو شرط الإسلام وحد الإيمان فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما إذا لابد من الإيمان بالقرآن الكريم كله أمرا أمرا نهيا نهيا حدا حدا والعودة إلى القرآن وامتثال القرآن ليست نافرة ولا تطوعا كما ذكرت طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى وقال تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجر كبير وأسأل الله أن لا نكون ممن قال الله فيهم وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إذن الإيمان بالكتب وعلى رأسها الإيمان بالقرآن الكريم ركن من اركان الامان بالله تبارك وتعالى قال جل وعلا امن الرسول بما انزل اليهم ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا وفرانك ربنا وليك المصير هذا باجاز شديد جدا في الامان بالكتب الركن الرابع من اركان الامان بالله تبارك وتعالى وهو الامان بالرسل وهو الايمان بالرسل والرسل هم صفوة الخلق فلقد خلق الله الخلق واستفى من الخلق الانبياء واستفى من الانبياء الرسل واستفى من الرسل قلي العزم الخمسة نوحا وابراهيما وموسى وعيسى ومحمدة صلوات الله عليهم and promised من قلي العزم الخمسة الخليلين ابراهيم ومحمدة ثم اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم ففضله وكرمه على كل خلق الرسل هم صفة الخلق وصفة البشر الله تبارك وتعالى يقول الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس والله تبارك وتعالى يقول الله أعلم حيث يجعل رسالته الله أعلم حيث يجعل رسالته جل وعلا ذكر الله تبارك وتعالى لنا منهم في القرآن 25 نبيا ورسولا. ذكر الله في القرآن بأسمائهم 25 رسولا. ولم يذكر مجموعة كبيرة أخرى من الرسل قال تعالى رسلا قد قصصناهم عليك ورسلا لم نقصصهم عليك قص الله علينا بعض أسمائهم ولم نقص علينا بعض أو أسماء الآخرين فيجب علينا نحن المؤمنين أن نؤمن برسل الله على الجملة وعلى التفصيل على التفصيل الذي ذكره ربنا تبارك وتعالى في قرآنه وعلى الجملة كما قال تبارك تعالى ورسلا لم نقصصهم عليك الرسل جميعا موكب واحد يحملون دينا واحدة ومنهجا واحدة وان اختلفت الشريعة فيما بينهم اختلافا يسيرة بحسب الحاجة التي يرسل الله تبارك وتعالى من اجلها النبي والرسول لكن قبل ان ابين منهج هؤلاء الكرام أود أن أفرق بين الرسول والنبي أو أن نعرف معنى النبي والرسول لأن المشهور على ألسنة الناس بل على على ألسنة العلماء وهو المثبت في كتبنا وطالما قرأناه مرارا وتكرارا أن النبي, أن النبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يكلفه بالبلاغ وأن الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وكلفه بالبلاغ هذا الحقيقة هذا القول في الحقيقة لا يتفق ولا يستقيم لا شرعا ولا عقلا الرسول هو من أوحى الله إليه بشرع وأمره بالبلاغ والنبي هو من أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بالبلاغ أقول هذا القول لا يستقيم أبدا لا شرعا ولا عقلا لأنه لا يمكن أبدا أن يوحي الله تبارك وتعالى لنبي من أنبيائه الكرم وحيا ليظل هذا الوحي سجينا في صدر هذا النبي أو حديث قلب هذا النبي لا يبلغ إلى الخلق إلا فميه الغاية من بعثة أو إرسال هذا النبي الكريم ثم هذا لا يتفق أوضا مع الشرع وقد بين القرآن الكريم أن الله أرسل الأنبياء والمرسلين أرسل الأنبياء والمرسلين قال تعالى وما من نبي ولا رسول الأعلى إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي فالله يثبت الارسال هنا لمن؟ للرسل وللانبياء وما ارسلنا من قبلك من رسول ولا نبي الا اذا تمنى الاية اذا الله يثبت ارسال الرسل كما يثبت ارسال الانبياء وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت علي الامن فرأيت النبي ومعه الرهب ورأيت النبي ومعه الرجل والرجلان ورأيت النبي وليس معه أحد الشاهد من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن الأنبياء بعثوا في أقوامهم فلم يؤمن بهذا النبي من قومه إلا ره ولم يؤمن بهذا النبي من قومه إلا رجل أو رجلان ولم يؤمن بهذا النبي من قومه, رجل النبي من قومه أحد ومن المعلوم والأصول الثابتة أن الله لا يعذب قوما إلا بعد أن يقيم الحجة عليهم ببعثة الأنبياء والمغسلين رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل إذن من أجمل التعريفات للرسول والنبي ما عرف به الرسول والنبي العلامة الألوسية رحمه الله تعالى إذ يقول الرسول هو ما أوحى الله عز وجل إليه شرعا جديدا والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من سبقه من الرسل هذا كلام جميل الرسول هو ما أوحى الله عز وجل إليه شرعا جديدا أو ما أوحى الله إليه بشرع جديد أما النبي فهو المبعوث لتقرير ما سبقه من الرسل لسيما وقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بني إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما مات نبي خلفه نبي ومن المعلوم أن كل أنبياء بني إسرائيل ساسوا وحكموا بني إسرائيل بشرع نبي الله موسى فنبي الله موسى هو الرسول الذي أوحى الله إليه بوحي جديد وبعث الله بعده مجموعة كبيرة جدا من الأنبياء حكمت هذه أو هؤلاء الأنبياء حكموا بني إسرائيل بشريعة النبي الله موسى إذن الرسول هو ما يوحي الله إليه بشرع جديد والنبي هو المبعوث لتقرير شرع من سبقه من الرسل عليهم جميعا صلوات الله وسلامه الرسل والأنبياء وظيفتهم الدعوة إلى توحيد رب الأرض والسماء هذه الوظيفة الأولى لكل, رز... لكل نبي وهي الصيحة الأولى لكل رسول أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ولقد بعثنا في كل أمة الرسولة أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت قال تعالى وإلى عاد أخاهم هودة قال يا قوم فاعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وإلى ثمود أخاه صالحه قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال تعالى وإلى مدين أخاه شعيبة قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وبالجملة قال تعالى وإن من أمم إلا خلف نذير وقال تعالى وما أرسلنا من قبلكم من رسول وما أرسلنا من قبلكم من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون هذه الصيحة الأولى لكل رسالة والدعوة الاولى لكل نبوة دعوة الخلق الى توحيد الحق تبارك وتعالى ثم البشارة والنذارة فهم يبشرون من وحد الله وامن بالله وينذرون من كفر بالله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذريد لان يكون الناس على الله حجتهم بعد الرسل ثم تزكية النفوس وتهذيب الاخلاق وتطهير الارواح هذه وظيفة الانبياء والمرسلين قال الله تبارك وتعالى حكاية عن نبي الله إبراهيم وإذ يرفعه إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا يبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم والآيات في هذا كثيرة يبقى تعليم الخلق توحيد الحق سبحانه والأخذ بأيدي البشرية الضالة عن طريق التوحيد الأخذ بأيدي البشرية إلى طريق الحق وإلى صراط الله المستقيم وتزفية نفوس الخلق وتهذيب أرواحهم وذلك لا يكون أبداً إلا بامتثال أمر الله واجتناب نهيه والوقوف عند حدوده تبارك وتعالى قال سبحانه فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقع ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى الآيات أصل مهم جدا وأصله في الإيمان بالرسل أن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين هذا أصل في غاية الأهمية من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم وكفر بعيسى فقد كفر ومن آمن بعيسى صلى الله عليه وسلم وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم فقد كفر فمن آمن بنبي وجب عليه أن يؤمن بجميع إخوانه من النبيين والمصلين وإلا فإن من كذب نبيا أو رسولا واحدا فقد كذب جميع إخوانه من الرسل والأنبياء تدبروا معي قول رب الأرض والسماء كذبت قوم نوح المرسلين مع أن الله ما رسل لهم إلا نوحا عليه السلام لكن لما كذبوا نوحا كان تكذيبهم اياه تكذيبا لكل الرسل والانبياء كذبت قوم نوح المرسلين كذبت قوم عاد المرسلين كذبت عاد المرسلين كذبت سامود المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين وهكذا وقد بين الله جل وعلا هذا الحكم الواضح في آية جليلة من آيات صورة النساء فقال سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا هذا حكم ربنا تبارك وتعالى أولئك هم الكافرون حقا إذن لابد نحن لكل مؤمن أن يؤمن بجميع الرسل والأنبياء قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليهم ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ورسله لا نفرق بين أحد من الرسل نحن الموحدين لا نفرق بين أحد من الرسل يعني في أصل الإيمان وإلا فنحن نفضل بعضهم على بعض لتفضيل الله لهم لبعضهم على بعض قال تعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من تلم الله ورفع بعضهم درجات إذن الله تبارك وتعالى فضل بعض الرسل على بعض لكننا لن نفرق بين رسول ورسول في أصل الإيمان أي بالله تبارك وتعالى وبأنبيائه ورسله عليهم جميعا صلوات الله وسلامه هذا بإيجاز شديد جدا في الركن الرابع من أركان الإيمان ألا وهو الإيمان بالرسل الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر وسمي باليوم الآخر لأنه آخر أيام الدنيا وهو يوم القيامة أو لأنه اليوم الذي لا ليل بعده وهذا اليوم لا يصح لك إيمان إلا إن حققت الإيمان به. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبيذه القرءة الآية. هذا اليوم يبدأ بالموت وينتهي بالجنة أو النار. أسأل الله أن يجعلني ياكل من أهل الجنة. يبدأ بالموت وبعد الموت بعث وبعد البعث حشر وبعد الحشر حساب وبعد الحساب ميزان وبعد الميزان صراط وبعد الصراط جنة او نار يبدأ بالموت كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذي الجلال والاكرام قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد تحيد يعني تهرب جاءت وجاءت سكرة الموت بالحق والحق انك تموت والله حي لا يموت والحق ان ترى عند موتك ملائكة الرحمة او ملائكة العذاب والحق ان يكون قبرك روضة من رياض الجنة او حفرة من حفر النيران ذلك ما كنت منه تحيد اي تهرب وتجري وتسر تحيد الى الطبيب اذا جاءك المرض خوفا من الموت وتحيد الى الطعام اذا احسست بالجوع خوفا من الموت وتحيد إلى الشراب إذا احسست بالضمع خوفاً من الموت ثم ماذا؟ أيها القوي الفتي أيها الذكي العبقري يا أيها الكبير يا أيها الصغير يا أيها الغني يا أيها الفقير كل باك فسيبكى وكل ناع فسينعى وكل مذكور سينسى وكل مذخور سيفنى ليس غير الله يبقى من على فالله أعلى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وخاطب ربنا نبينا صلى الله عليه وسلم بقول وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أثى إن ميت فهم الخالدون والآيات ما أكثرها وما أجملها فهذا اليوم يبدأ بالموت يأمر الله تبارك تعالى إسراطيل بالنفخ في الصوري نفخة الصعق ونفخة في الصوري فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله يأمر الله إسرافيل فينفق إسرافيل في الصور فيصعف كل من في السماوات والأرض إلا من شاء الله قيل جبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت وحمل في العرش وقيل الملائكة أخوى الكثيرة لكن في النهاية الكل يموت حتى ملك الموت ويبقى وجه ربك تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام ثم بعد ذلك يحيي الله إسرافيل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 وقد كذب المشركون بالبعث زعم الذين كفروا أن لا يبعثوا, يبعثوا قل بلى ربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقد ذكر الله لنا في القرآن أمثلة عديدة لقضية البعث أكتفي بقوله تعالى وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولا تؤمن قال بلى ولكن يتمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزء ثم ادعوهن يأتينك سعية واعلم أن الله عزيز الحكيم وقبلها ذكر قصة العزير فالله تبارك وتعالى كما قال في الحديث القدسي الذي ذكرت آنفا وليس أول الخلق بأهون علي من أعادته فالله الذي خلق من العدم قادر على أن يعيد من موجود كما قال صلى الله عليه وسلم الحديث في صحيح مسلم كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب منه خلق ابن آدم ومنه ركب وعجب الذنب عبارة عن عظم دقيقة جدا في آخر السلسلة الفقرية إذا بلي البدن كله وصار ترابا تبقى هذه العظم لها عجب الذنب يركب الله سبحانه وتعالى حولها جسد صاحبها مرة أخرى ليوقف الله العبد بين يديه يوم القيامة والأمر يسير على ربي الملك القدير ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال أسرف رجل على نفسه فجمع أولاده وقال إذا أنا مت فحرقوني حتى إذا صرت فأحمر فسحقوني فإذا كان يوم ريح عاصف فذروني وفي لغض فذر نصف في البر ونصف في البح فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا ما عذب أحدا من العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر الله البحر فجمع ما فيه وأمر الله البر فجمع ما فيه ثم قال الله له كن فإذا هو رجل قائم بين يديه جل وعلا فقال الله ما حملك على هذا؟ قال خشيتك يا رب وأنت أعلم وفي لفظ مخافتك يا رب فغفر الله له بذلك فهذا ما قال وما فعل ذلك كفرا بالله وإنما خوفا من الله هذا مقام خوف غلبه الخوف فقال ما قال كما غلب الآخر الفرح فقال قولته اللهم إني عبدك وأنا ربه فلا ينبغي أن نتعجل بإصدار الأحكام على الناس إذا قالوا قولة كفرية لأنك لا تعلم أحوال الخلق وأحوال العباد فربما غلب عليه الخوف فقال ما قال وربما غلب عليه الفرح فقال ما قال حتى تبين له الحجة وحتى أفهم الحجة حين ذلك تستطيع أن تسقط عليه الحصن باطمئنان اما التعجل بدون فهم دقيق وواعي عميق فقد يوقعنا في مزلة جائرة الا وهي القول على الله بغير علم اسأل الله ان ارزقنا يكم الادب معه انه ولي ذلك والقادر عليه وبعد البعث حشر نعم ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم يا الله ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة هكذا يحشر الكافرون تصور ان يخرج صنف من القبر بدل ان يمشي على قدمي يمشي على وجهه في ارض المحشر اذا خرج الناس من القبور وجدوا ملكا ارسله الملك القدير ليقود الخلق جميعا الى ارض المحشر كما قال ربنا سبحانه وتعالى واسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا واسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نسفا فاذرها طاعم صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا محدد شيء بلا تأخر ولا تخلف ولا التفت يومئذ يتبعون الداعي لا إله إلا وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم ما بين إيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علم وعنت الوجوه للحي القيون وقد خاب من حمل ظلمة الآيات فهخرج الكل وراء هذا الداعي مهطعين إلى الداع الكل فادع ذليل منقاد إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبده لقد أخصاهم وعدهم عده وكلهم آتيه يوم القيامة فردا الآيات يحشر الناس يوم القيامة حفاة حفات عرات غرلة. كما في الصحيحين من حديث عائشة قالت عائشة الرجال والنساء يا رسول الله رجال عراح نساء عراح في هذا الزحان الخالق القاتل الرجال والنساء فقال يا عائشة الأمر أشد من أن يهمهم ذلك لكل امرئ منهم يوميذ شأن وغنيه لو تدبرت هذا الحديث ورب الكعبة لن خلع قلبك لهول هذا اليوم رجل عار امام امرأة عارية لا يلتفت اليها ولا تنشغل به امر جلل امر جلل الامر اشد من ان يهمهم ذلك صنف يحشر على وجهه الكافرود في الصحيحين من حديث انس انه صلى الله عليه وسلم قال يحشر الكافر وم القيمة على وجهه قال رسول الله كيف يمشي على وجهه؟ قال أليس الذي أمشاه في الدنيا على قدمين قادرا على أن يمشيه يوم القيامة على وجهه قال قتال قلت بلا وعزة ربنا وأنا أقول بلا وعزة ربنا إنه لقادر ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبقما وصم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرة وصنف آخر كريم إذا تشققت القبور وتصدعت الارض عن اهلها يخرج صنف كريم من القبور فيرى الملائكة في استقباله اللهم اجعلنا منهم منك وكرمك يرى الملائكة في استقباله وقد اعدت له الملائكة من ركائب الجنة ما لا يعلم جمالها وجلالها الا من اعدها سبحانه وتعالى من هؤلاء السعداء المتقون لا يمشي التقي في ارض المحشر ابدا وإنما يركب من ركائب الآخرة ما الله به عليم ربما في الدنيا لا يقدر على أن يركب دراجة أو أن يركب حمارا لكنه في الآخرة وهو التقي النقي الموحد لله يركب من ركائب الآخرة ما لا يعلم جمالها وجلالها إلا من أعدها سبحانه وتعالى يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا قال جمهور المفسرين أي ركبان ونشوق المجرمين إلى جهنم وردا نعوذ بالله من الخذلان يبقى بعد الباء في حش وبعد الحشري حساب حساب ففي الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب يوم القيامة عذب قالت عائشة يا رسول الله او ليس الله يقول فاما من اوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا قال ليس ذلك الحساب يا عائشة انما ذلك العرض فمن نوقش الحساب يوم القيامة عذل فالحساب يد يوم القيامة بعرض الصحف بتطاير الصحف فاما من اوتي كتابه بيميني فقل ها امقرأ كتابية اني ظننت اني ملاقم حسابية فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كنوا واشربوا هنيئا بما اسلبتم في الايام الخالية واما من اوتي كتابه بشمالي فقل يا ليتني لم اوت كتابيك ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية أين الأموال وأين الجاه والسلطان الكل هلك والكل ضاع ولا حول ولا قوة إلا بالله والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أمل قال تعالى وندع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين وبعد الحساب ميزان ثاني بعد الحساب ليه انتهت قضية الحساب قال القرطبي وغيره الحساب لتقرير الاعمال والميزان لبيان مقدارها ليجازي الله العبادة بحسبها الله الله الله الله عند وما ربك بظلام للعبيد الحساب لتقرير الاعمال والميزان لبيان مقدارها ليجازي الله العبادة بحسبها فمن يعمل مثقال ذرة خير يرى ومن يعمل مثقال ذرة شر يرى ونحن الموحدين نؤمن بميزان حسي له كفتان لا لكن لا يعلم عظم الكفتين إلا ربنا سبحانه وتعالى يوزن فيه الأعمال جائز توزن فيه الأعمال ثابت عن سلفنا يوزن العبد نفسه بغير الأعمال ثابت عن سلفنا يوزن العبد بأعماله وهذا هو الراجح من جمهور أهل العلم يوزن العد بأعماله يوضع في الميزان فمن ثقلت موازينه فقد سعد سعادة لا شقاء بعدها أبدا ومن خفت موازينه شقي شقاوة نسأل الله ألا يجعلنا وياكم جميعا من أهلها وبعد الميزان صراط صراط قال تعالى وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية وفي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصراط فقال دحد مزل جسر يضرب على متن جهنم جسر شيف الكبرى فانطره لكنه دقيق جدا وحاد جدا ومزلة يعني تزل عليه الأقدام ولا تفوت إلا لمن ثبت الله أقدامه دحض مزلة أو مزلة فيمر عليه المؤمنون كالطرف وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب فناج مسلم الله ما اجعلنا منهم ومخدوش نرسل النار توسله لكن ينجيه الله ومخدوش في نار جهنم إلى أخر الحديث وبعد الصراط قنطرة قد لا يعرف كثير من المسلمين لا يمر عليها إلا أهل الإيمان الذين نجاهم الله من الصراط ليتقاصوا مظالم بينهم كانت بينهم في الدنيا لأنه لا يدخل الجنة أحد وعليه مظلمة لأحد إخوانه من أهل الإيمان أبداً والحديث في الصحيح البخاري من حديث أبي سعيد من قدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر المؤمنون أي من الصراط حبسوا بقمطرة بين الجنة والنار فيتقاصون مظالمة كانت بينهم حتى إذا هذبوا ونطوا وأذن لهم في دخول الجنة قال صلى الله عليه وسلم فوالذي نفسي بيده لا لأحدهم أهدى أي أعرفه بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا كما ستنصرف الآن بعد اللقاء إلى بيتك لا تحتاج إلى من يدلك عليه كذلك أنصرف أهل الإيمان بعد هذا القصاص على هذه القنطرة كل إلى منزله في الجنة لا يحتاج أن يسأل ملكا من الملائكة كما قال ربنا ويدخلهم الجنة عرفها لهم أسأل الله أنه جانا من أهل الجنة وبعد هذا جنة أو نار أنهي بالجنة لأني أسأل الله أن نجعلها خاتمتنا النار الطعام فيها نار والشراب فيها نار والثياب فيها نار طعامهم زقوم وضريع وغسلين والآيات على ذلك كثر الأتسع وقل ذكرها حتى الثياب تفصل لأهل النار من النار هذان خصبان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار وصبوا من فوق رؤوسهم الحميم حتى الماء إذا غلل الطعام واشتعلت النار في البطون استغاثوا وطلبوا من ربهم ماء فامدهم بماء لكنه كالزيت المغلي يشهل وجوه ان اعتدنا للظالمين نارا احاط بهم صرادقها وان يستغيثوا وغاثوا بماء كالمهل يعني كالزيت المغلي بماء كالمهل يشهل وجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة فالطعام في النار نار الشراب في النار نار والثياب في النار نار ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم بل إن أهوان أهل النار عذابا رجل توضع في أخمس قدمي جمرتان من نار فيغلي منهما دماغه كما قال علي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وهو يرى أنه أشد أهل النار عذابا وإنه لا أهوان أهل النار عذابا أما الجنة ففيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من دخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. لا يفنى شباب أهل الجنة، ولا يبلع ولا تبلع ثياب أهل الجنة، ولا ينتهي نعيم أهل الجنة. ولو تتبعنا وصف ربنا تبارك تعالى الجنة والله لا طارشة العقول. رأوا صورة الإنسان لنرى العجب العجاب. يكفي أن تعلم أن بنائها لبنة. من ذهب ولبنة من فضة تصور انت المونة المادة التي ستوضع بين لبنتين لبنة اسمنت لبنة ذهب لبنة فضة يبع اسمنت يبع طين مستحيل يا اخي مستحيل طوبة ذهب وطوبة فضة نحط بينهم طين ولا اسمنت لا. ما للمادة بين الطبطين ايه نسك مسك لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك المونة المجد بين الطوبتين او اللبنتين مسك وحصباؤها حصف ارض الجنة اللؤلؤ واليقوت والمرجان الطراب الزعفران الله الله الله ولن أتحدث عن الحور ولا عن الحرير ولا عن أنهار اللبن ولا عن أنهار الذهب أنهار الخمر ولا عن أنهار العسل ولن أتحدث عن الفضة ولا عن الحرير ولا ولكن اعلم بأن أعلى نعيم في الجنة هو التمتع بالنظر إلى وجه الله جل وعلا الله هذا أعلى نعيم فإذا شغل أهل الجنة بهذا النعيم إن شغلوا عنه بكل نعيم لا الكفتون بعد ذلك لا الى حور ولا الى حرير ولا الى فضة ولا الى ذاب ولا الى انهار من خمر ولا عسل ولا لبا لا لا لا ورضوان من الله اكبر اكبر من كل ما في الوان الجنة من نعيم قليل منك يكسيني ولكن قليلك لا يقال له قليل ولذلك يقول المصطفى كما في الصحيح مسلم حديث صعيب وأبي سعيد إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله تعالى يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير كله في يديك فيقول ربنا هل رضيتم هل أنتم راضون فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجلتنا من النار فيقول ربنا جل وعلا أفلا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك فيقول ربنا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الله اللهم اجعلنا أهلا لرضوانك ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم قيل الإمام أحمد متى يجد العبد طعم الراحة قال عند أول قدم في الجنة ولله بر القائل أحزان قلبي لا تزول حتى أبشر بالقبول وأرى كتابي باليمين وتقرعيني بالرسول قال تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة اللهم لا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم وإن قصرت أعمالنا يا أرحم الراحمين هذا بإجاز شديد جدا في الإيمان بالركن الخامس من أركان الإيمان ألا هو الإيمان باليوم الأخير وأخيرا من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره وأجمل لكم القول إجمالاً في هذا الركن السادس من أركان الإيمان أقول أهل النجاة وأهل السعادة وأهل الفلاح في الدنيا والآخرة من أخذوا علم هذا الركن من مشكات الوحي المبين من القرآن الكريم وسنة سيد المرسلين بفهم سلف الأمة الصالحين المتقين بعيدا عن أراء المتهوكين وتشكيك المشككين وزيغ المضللين فلقد زلت في هذا الباب زلت في هذا الباب أقدام وضلت في هذا الباب أفهام وتعثنت في هذا الباب أقلام فالإمام بالقدر القبر هو سر الله تبارك وتعالى في خلقه لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل والإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله لا يصح إيمانك إلا به وأذكر الآن بمقدمة مسلم على لسان ابن عمر فما أجملها وإن موضعها هنا الآن قال مسلم رحمه الله حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب عن تهمس عن وكي عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال قال كان اول من قال في القدر اي بنفس القدر في البصرة في معبد الجوهني فانطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن الحين يري حاجين او معتمرين فقلنا لو لقينا احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر قال فوفق لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد فاكتنفته انا وصاحبي احدنا عن يميني والاخر عن شماله قال وظننت ان صاحبي سيكل الكلام الي فقلت انا عبد الرحمن إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم يعني يبحثون عن غوامض العلم وخافيه ودقائق مسائله وذكر من شعرهم ويزعمون أن قدر وأن الأمر أنث يعني لا يعلم الله الأمر فيها قال ابن عمر إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدين مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر ثم قال حدثني أبي عمر بن الخطاب وساق الحديث الطويل الذي ذكرته في اللقاء الماضي بطوله القدر سر الله في الخلق الإيمان به على أربع مرات وتنبر مني هذا التأصيل المهم الإيمان بالقدر على أربع مرات المرتبة الأولى أو المرتبة الأولى ولغتان الصحيحتان مرتبة العلم ومرتبة الكتابة ومرتبة المشيئة والإرادة ومرتبة الخلق اما المرتبة الاولى وهي العلم معناها ان الله تبارك تعالى علم ما كان وما هو كائن او يعلم ما كان وما هو كائن وما يكون وما لم يكن لو قدر له جل وعلا ان يكون لعلم كيف يكون فعلم الله شامل محيط علم الله تبارك تعالى محيط بكل شيء وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبمة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وما أكثر الآيات لا أريد أن أذكر أكثر من ذلك لبق الوقت أظن أن الوقت الحلقة قد انتهى بالفعل ثم المرتبة الثانية مرتبة الكتابة هي مرتبة الكتابة بمعنى أن الله تبارك وتعالى علم وكتب في كتاب عنده مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما في صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمر أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى كتب مقادير الخلائق عنده قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وانتبهوا معي فالزمن المذكور في حديث عبد الله بن عمر هو زمن التقدير هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير هو زمن الكتابة وليس زمن التقدير لأن التقدير أزلي ومرتبة الكتابة تشتمل على خمسة تقدير مرتبة الكتابة أيها مرتبة الثانية مرتب الإيمان بالقدر تشمل على خمسة تقادير التقدير الأول هو التقدير الأزلي ثبت في سنن أبي داود والترمذي بسند صحيح من حديث من حديثه عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن أنه قال لولده أي بني اعلم أنك لن تجد فعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وانما اخطائك لم يكن ليصيبك فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول ما خلق الله القلم فقال له اكتب قال رب وما اكتب قال اكتب مقادير كل, كل شيء الى يوم القيامة وفي لغم اكتب كل ما هو كائن الى يوم القيامة فالتقدير ازلي التقدير الثاني هو التقدير في يوم المثاق قال تعالى واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهادهم على انفسهم الست بربكم قالوا بل شهدنا ان تقولوا يوم القيامة ان كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا ذريتا من بعدهم افتهلكنا ما فعل المبطلون التقدير الثالث باجاز هو التقدير العمري العمري وهو التقدير حين تكون مطفو في الارحاب حين توضعوا او تودع المطف في الارحام كما في الحديث الذي ذكرته من حديث انس في الصحيحين ان الله تعالى وقتل بالرحيم ملكا فيقول ملك اي رب نطفة اي رب علقة اي رب مضغة اي رب اذكر منثى اشقون ام سعيد ما اجل ما رزقه وفي رفض مسلم فيكتب الملك ويقضي ربك ما شاء التقدير الرابع هو التقدير الحولي يعني السنوي وذلك يكون في ليلة القبر قال تعالى فيها يفرق كل امر حكيم قال ابن عباس تقدر فيها الارزاق والاجال وكل ما هو كائن في هذا العام حتى قال يكتب فيها يحج فلان ويحج فلان ولا يحج فلان ولا حج فلان وقال سعيد بن جبير حتى ترى الرجل ينشي في الاسواق وهو قد كتب عند الله تبارك تعالى في الموتى اما التقدير الخامس هو التقدير اليومي وهو المذكور في قوله تعالى كل يوم هو في شاء ثبت في سنن الترمذي وغيرها بسند الحسن أن النبي عليه الصمسو سئل ما شأن الله تبارك وتعالى؟ قال يغفر ذنبا ويفرج كربة ويرفع اقواما ويخفض اخرين يغفر ذنبا ويفرج كربة ويرفع اقواما ويخفض اخرين هذا شأن ربي سبحانه وتعالى كل يوم كل يوم من هو في شأن جل جلاله هذا في المرتبة الثانية المراكب الإيمان بالقدر الى مرتبة الكتابة انتبهوا معي التقدير اليومي مشتق من التقدير الحولي والتقدير الحولي مشتق او مفصل من التقدير العمري، والتقدير العمري مفصل من التقدير في يوم الميثاق، والتقدير في يوم الميثاق مفصل من التقدير الازلي فالاصل هو التقدير الازلي هذه مرتبة الكتابة ثم المرتبة الثالثة باجازة ومرتبة الخلق ومعناها اننا ندين الله ونعتقد أن الله خلق الإنسان خلق الخلق وخلق أفعالهم الله جل وعلا يقول والله خلقكم وما تعملون وقال تعالى الله خالق كل شيء فنحن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وخلق أفعالهم اما المرتبة الرابعة فمرتبة الارادة والمشيئة ومعناها ان ما شاء الله كان وما لم يشاء لن يكن وما اراده الله كان وما لم يرده لن يكن والارادة نوعان ارادة كونية قدرية وارادة شرعية ولا تسع الوقت للتفصيل وقد فصلنا ذلك في ما يزيد على 286 محاضرة ويوم جرى الفضل الله على اسلام وي على شبكة الانترنت فالحديث طويل جدا واحتاج الى تفصيل الامان بالقدر من آمن بالقدر على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن الله حكيم وعلم أن الله عليم وعلم أن الله عدل وعلم أن الله لا ظلم أحده ساعد بالقدر في الدنيا والآخرة أما من وظف القدر توظيفا خبيثا على غير مراد الله وعلى غير مراد رسول الله فرك العمل وضيع كل شيء واحتج بالقدر في المعائب فجاء رجل قد زن لعمر جاء برجل قد زن لعمر ربضي الخطاب رضي الله عنه فلما قام عمر ليقيم عليه حد الله قال لا تعجل ثم ذكر له بأنه ما زن إلا بقدر بأنه ما زنى إلا بقدر فقال له عمر ربضي الخطاب وأنا أقيم عليك الحد بقدر وأنا أقيم عليك الحد بقدر فالقدر كما ذكرت قبل ذلك يحتاج به في المعائب وإنما يحتاج به في المصائب بمعنى لا يفعل الفاعل الحرام ويقول هذا قدر. نعم نحن من ربنا الله خلق الخلق وخلق أفعالهم. لكن الله خلق في الوقت ذاته جعل في الوقت ذاته للعبد مشيئة وجعل له إرادة لا تشعر الوقت لتفصيلي هذا الآن أكتفي بهذا القدر فقد مضى الوقت منذ. زمن والله سبحانه وتعالى أسأل أن يرزقنا لكم الإخلاص في القول والعمل وأن يعلمنا وأن يفهمنا إنه ولو والقدر عليه وصلى الله وسلم وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فتح الله عليكم فضل الشيخ وجعل في موزين حسناتكم. أزال المشاهدين نبدأ الآن في استقبال اتصالاتكم واسئلتكم واستفساراتكم عبر الهاتف أو عبر موقعنا على شبكة الانترنت وضل الشيخ الأخ جهاد أحمد من البحرين يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحسن الله إليكم يا شيخنا الفاضل ونفع الله بعلمك الإسلام والمسلمين وإني والله أحبك في الله قول الله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر هل يجوز أن يحكم أي شخص على من فعل هذا الفعل؟ ان يقول له كافر او مشرك بعد اقامة الحجة والبرهان عليه او هذا الحكم مخصوص للعلماء وجزاكم الله خيرا ذكرت قبل ذلك ان الحكم على الاطلاق يختلف عن الحكم على التعييه فالحكم على الاطلاق لا حرج فيه ان تكثر من كفره الله ورسوله ان تكثر من كفره الله ورسوله أما إن أردت أن تسقط هذا الحكم على معين من الناس يعني على أحد من الناس بعينه فيجب علينا يا إخوة أن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة كما قال الشيخ السلوان الثاني تنة أن نفرق بين إقامة الحجة وفهم الحجة إقامة الحجة ينبغي أن يكون القائم بالحجة عالما بالحجة على الأقل, على الأقل في المسألة التي يقيم الحجة فيها يعني على الأقل في المسألة التي يقيم الحجة فيها وأنا لا أتصور أبدا أن يتقدم أحد اللي يقوم حجة على أحد ليخلص بعد إقامة الحجة بإسقاط الحفن بالتكفير أو التفسيق وهو لا يحسن على الإطلاع أن يفرق بين الدليل ولا مرتبة الدليل ولا مناط الدليل ولا مجمل ولا مبين ولا عام ولا خاص ولا ناسخ ولا منسوخ ثم بعد ذلك يتجرى بإسقاط حفن بهذه الخطورة قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال العبد لأخيه يتفر فقد باء بها أحدهما يعني إما أن يكون هذا المكفر هو الكافر وإما أن يكون المكفر هو الكافر فالأمر خطير وأنا قلت قبل ذلك لن يسألني الله عز وجل يوم القيامة لما لم تكفر فلانا لم لا أعرف فلانا ولم ألتقي بي ولم أقيم الحجة رسالة الخاصة علي لكن سيسألني لما كفرت فلانا فما هي حجتي لما كفرت فلانا فانا اقول لشبابنا يعني فلنتريث وليست العبرة يخبر بان نسقط الاحكام على الناس يعني ليست العبرة بان نسقط الاحكام على اناس كفرهم بالنسبة لنا او فسقهم بالنسبة لنا او ابتداءهم بالنسبة لنا ليس واضحا ليس واضحا ليس جليا بل ربما يكون هذا الذي اود ان اسقط عليه الحكم متأولا او جاهلا فيجب علينا ان نتريث وان لا نتعجل وان ندعى الامر العلماء الربنيين الصادقين المخلصين وأصل الله سبحانه وتعالى أن يملأ قلوبنا محبة ورحمة فنحن إن كنا نبغض المعاصي نعم فنحن نبغض ما يبغضه الله ورسوله نبغض الكفرة ونبغض الشرك ونبغض المعصية لكننا في الوقت ذاته نتودد إلى أهل المعاصي لا من باب حبهم وإنما لا من باب حب المعصية وإنما وإنما من باب أننا نحب الخير لهم لسيما هم من أهل الإسلام من أهل الإسلام فنحن نتقرب إليهم لنبلغهم عن الله ولنذكرهم برسول الله صلى الله عليه وسلم ولنأخذ بأيديهم من طريق المعصية إلى طريق الطاعة أو من الشرك إلى التوحيد بحكمة ورحمة وأدب وتواضع ولا يغيب عنا في الوقت ذاته قول ربنا كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ونسأل الله أن يثبت قلوبنا جميعا على التوحيد والإيمان نعم اللهم <تصفيق> مع تصوالين فضيلة الشيخ الأول من الأخ أشرف كمال من مصر سلام عليكم ورحمة الله سلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضل يا أخي تنطيبة مباركة أبعثها إليك أخي عبد الرحمن وإلى الحاضرين معك في الستوديو الله وأخص الله بالتحية شيخينا وإمامنا وعالمنا وعالمنا حفظه الله مبارك لنا في علمه ونفع به الإسلام والمسلمين مممي. سؤالي الأول ذكرتم فضيلة الشيخ في الدرس الماضي حديث إنما الدنيا لأربعة نفر. وكان الرابع رجل لم يؤتيه الله مالا ولا علما ويقول لو أن لي مثل فلان لعملت عمل أجل معصية فهما في الوزن سواء فكيف نوكق بين هذا الحديث والحديث الآخر القسطي المخرج في الصحيحين عن الزعبات نودي الله عنهما وفيه وإن هن بسيئة فلم يعملها كتبها الله تعالى عند حسنة كاملة وغيرها من الأحاديث التي تبين أن الأعمال السيئة لا تكتب إلا بفعلها لا بنية أما السؤال الثاني قد ذكرتم حضركم الله في هذا الدرس في قضية الإيمان بالرسل أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد الحجة لإرسال الأنبياء والمرسلين فما حكم من نات على جاهليته قبل دعكة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وما صحة حديث كل من نات على جاهليته فهو في النار وكيف نوطرق بين هذا الحديث إن صح وقوله تعالى وما كنا معذبين سنبعث رسولا فما حكم ولم تبلغه الدعوة وجزاكم الله خير. رجاءكم يا أخي الأخ محمد عبدالعزيز من مصر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كان دكتور أنا أذكر بس كان الشيخ محمد كان قال الواحد لما يجي يدعي لازم يكون رزقه حلال او مفصول حلال عشان يبعد عن الخزيار. انا انا في مجال الدش بركب وببيع دش فهل هنا يبقى دخلي حلال ام حرام ووالله كده قالي معايا كتير لان انا كده يا جماعه اتحالب قال لي وقت اسبوعين فمش عارف اشتغل ولا مش اشتغل طيب اخ محمد هناك برنامج على قناه المسجد العام في الكراسي بس يسحبش محمد, محمد, محمد حسان فمش عارف اجيبه على التليفون الخط بتاعه اقول له كنترول كنترول يا فض رقم الشيخ جزاكم الله خيرا يا اخي فواز الشيخ الاخ اشرف كمال من مصر كان يسأل أنكم ذكرتم في الحلقة الماضية حديث إنما الدنيا لأربعة نفر وكيف نجمع بين هذا الحديث وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في قول صلى الله عليه وسلم وإن همل سيئة فليم أعملها إلى آخر الحديث. شكرا لك يا أخي أشرف وأحبك الذي اعتني فيه وأشهد الله أنني لازلت أحبو على طلب العلم وأسأل الله أن جانوا لكم من الصادقين أما الجمع فهو ميسور جدا فحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الترمذي ومسلبي أحمد من حديث أبي كفشة الأمرية رضي الله عنه وفيه أنه صلى الله عليه وسلم قال إنما الدنيا لأربعة نفر ثم ذكر وعبد لم يرزق الله مالا ولا علم لم يرزق الله مالا ولا علم فهو خبيث النية يقول لو أن لي مالا لعملته فيه بعمل فلان قال فهو بنيته فوزرهما سواء هذا يختلف تماما عن حديث ابن عباس الصحيحين من هم من هم فهذا الاول لم يعمل لانه لم يقدر على العمل حيل بينه وبين العمل اما الهم فهو مرتبة سابقة تماما عن عقد النية والعزم على العمل فلا تعارض بين الامرين اضرب مثالا عمليا رجل هم بسيئة وهو في بيته هم بسياء يخرج مثلا ليعاكس فلانا او ليتصل عن اراءة ما هم بها ولكنه بعد لحظات تذكر الله سبحانه وتعالى فلم يفعل هذا الهم بفضل الله يكتبه الله تبارك الله حسنة اما رجل هم هم ثم عقد العزم انتقل الى مرحلة اخرى مرحلة اخرى عقد العزم فالعزم مرتبة تسبق النية, تسبق النية. فالعزم هو عقده العزم والقوة والارادة على فعل شيء ثم بعد ذلك تأتي النية التي هي تسبق العمل او تكون مصاحبة للعمل التي تسبق العمل او تكون مصاحبة العمل اذ لا يصح العمل بدون النية فرجل مثلا هنه ولم يفعل ارتقاء مرضات الله كتبها الله عز وجل وحسنة كما قال المصطفى لكن هم ثم عقد العزمة ثم عقد النية ثم خرج حتى اذا ما وصل الى الباب ينتظر المرأة التي ذكرت وجد والدها معها فدخل هذا آسم مع انه لم يعكس المرأة مع انه لم يفعل مع انه لم يتكلم كلمة لكن هذا حيل بينه وبين العمل كهذا الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي كبشة الأنمري رجل هم أن يسرق لكن سمع شريطا أو آت قرآن فقال أعوذ بالله يكتبه الله لو حسن لكنه هم ثم عقد العزمة والنية واخذ عدة السرقة وخرج إلى البيت الذي رصده وحدده من أيام وقد رصد أهل البيت على سفر حتى إذا ما وصل إلى البيت وجد البيت مضاء وسمع صوت اهله فيه فعاد جر اذيالة الخيبة هذا اثم وكتب الله عليه هذه المعصية لانه لو تمكن من الفعل لفعل حيل بينه وبين الفعل بهذا السبب فهذا يختلف تماما عن قضية الهم واصل الله نبصر أن نواكم الحق نعم سؤال أخ أشرف كمال كان سؤال الثاني أن الله لا يعذب أحدا إلا بالحجة نعم. فما حكم من مات قبل البعثة وما صحة حديث من مات على جاهليته فهو في النار أما الحديث فلا صح لكن أهل الفتره هؤلاء يسمون بأهل الفتره بالتاء وليس بالطاء أهل الفتره الراجح أن حكمهم إلى الله تبارك وتعالى هذا ما أذين الله عز وجل به وقد ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في هؤلاء أقوالا كثيرة لكن الراجح أن حكمهم إلى الله تبارك تعالى أما الأصل الثابت الذي لا خلاف عليه أن الله جل وعلا قضى وقدر وشاء وأراد سبحانه وتعالى ولا أراد لمشيئته وإرادته أن يعذب أحدا حتى تبلغه الحجة والأذلة على ذلك كما ذكر أخونا الحبيب منها قول الله تبارك وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفسي بيده لا يسمع بي فقيد النبي هنا بالسماء والذي نفسي بيدي لا يسمع به احد من هذه الامة يهودي او نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا كان من اصحاب النار فاشترط النبي السماع اذا لابد من ان تبلغ الحجة لابد من ان يسمع فلان الحجة واود ان نفرق بين نوعين من انواع الحجة كما قال شيخ الاسلام رحمه الله الحجة الرسالية العامة وقد قيمت على كل الخلق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبإرسال الله إلى رسول المصطفى أما الحجة الرسالات الخاصة التي ذكرتها الآن ولا بد فيها من أمرين ألا وهما إقامتها وفهمها لا بد أن يفهم من تقام عليه الحجة لا بد أن يكون فاهم الحجة لا بد أن نزيل عنه الإشكالات لا بد أن نزيل عنه الجهل لا بد أن نرفع عنه التأويل لا بد أن يكون عالماً بالمسألة التي نقيمه فيها الحجة عليه وهكذا إذا لا تعارض بين هذا وذاك فلا بد من أن تبلغ الحجة لأن الله قاض قضاء وقدر ألا يعذب العباد إلا بعد إقامة الحجة تعليم الله عليه فتح الله عليكم فضي الشيخ وجعله في موازين حسناتكم واعتذر لباقي الأخوة والأخوات الذين لم أقرأ أسئلتهم على فضل الشيخ على أن أقرأها عليه إن شاء الله في الحلقة القادمة عزيز المشاهدين انتهت حلقتنا لهذا اليوم